الحاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنك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 شد منهم بضشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز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 فَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ظَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَسَلًا وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضِيمٌ أَوَمَنْ الشاؤ في الحليه وهو في الخصام غير مبين او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناسا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 بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وَرَحْمَةُ ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا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 تَبَيَّنَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَيَنْسَعْكُمْ الْيَوْمَ إِلَّا لَمْ تُمَنُّنَّكُمْ فِي الْعَلَا بِمُشْتَرِكُونَ أَفَأَنَّ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَزْلًا بِنَكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم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 ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعابل علهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 سوارة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما سلفون أن تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعل لهم سلفو للآخرين ولم أعذر بذن مر قَوْمُكَ مثلا يَصِدُّون قومك منه يصدون وقالوا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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخِلّاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين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 يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفترون شَرَعَ عنهم وهم فيه مضلسون وما ولناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك علينا ربك قال إنكم المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ولناهم ولكن كانوهم عالمين ونادوا يا ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكذون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم فَإِنَّا مُبَرِّمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قل إن كان للرحمن ولد سأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم حتى لاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلههم وفي الأرض إلههم وهو الحكيم العليم وتباره الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون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 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فَعَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ